البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا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 يسألونك ماذا أُحِلَّ لهم قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهِ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 وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَي عَشَرَ نَقِيبًا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزَّرْتُموهم وأقرَضْتُمُ الله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 فعف عنهم واصح إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَرًّا مِنَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ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 فَإِنَّ يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّهَا دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَدْخَلُهُ عَلَيْهِمُ الْبَابُ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُ إِنْكُمْ تُمْوَّمِينَ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 فَمَن تابَ مِن بعدِ ظُلْمِهِ وأصلحَ فَإنَّ اللهَ يتوبُ عليهِ إنَّ اللهَ غفورٌ رحيمٌ ألم تعلم أنَّ اللهَ لهُ مُلكُ السماواتِ والأرضِ يعذِّبُ مَن يشاءُ ويغفرُ لِمَن يشاءُ واللهُ على كلِّ شيءٍ قديرٌ يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا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 اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم سمعون للكذب اكالون للسحت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 الذين أسلموا للذين هادوا, للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه, وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا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 وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونورا ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى, وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه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 ولو شاء الله لجعلكم امه واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وانحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع أَهْوَاءَهُمْ واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فان تولوا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم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 يُحِبُّهم ويُحِبُّونَهُ أذِلَّةٍ على المؤمنين أعِزَّةٍ على الكافرين يُجاهِدون في سبيل الله ولا يَخافُونَ لَوْمَ تَلَائِمًا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب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 لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا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 أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإلا لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا بَلَئِسْتُم عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرٌ ما أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا والصابئون وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 لُعِنَ الذين كفروا من بني اسرائيل على لِسَانِ داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون تَرَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ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 فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار فيها ذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا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 وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أننا على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وآمنوا ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ليبلو انكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم, تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب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 او كفاره طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوقوا بال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز انتقام وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون دعال الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائب ذلك لتعلمون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 فاتقوا الله يا أولي لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبذلكم فسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبذلكم عفى الله عنها والله وفور حليم قد سألها من قبلكم ثم أصبحوا بها كافين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام, ولا حام ولكن الذين على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ إلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا أُخُمْ لَا يَعْلَمُنَا شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ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 اثنان ذوا عدل منكم أو اخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض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 اِتُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ عبادك تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أنت العزيز الحكيم